قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ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 بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المغضر إذا دعاه ويكشف الشوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون مَن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ شَرًّا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ إِلَّا رَحْمَتَهُ ۗ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 دَارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَنُدٌ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وآباؤنا أئنا لمخرجون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 ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون فيقولون متى هذا الوعد إن كنت صادقا قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذن فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين فما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا مَطِعَ الْقَمْرُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تَكَلِّمُهُمْ ۗ إِنَّ الناس كانوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ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 فَإِذَا جَاءُوا قَالَ أكذَبَتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَاكُمْ تَعْمَلُونَ فَبَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ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 ويَبْمِي الْفَقْوُ فِي الصُّورِ فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ فَنَعْمَ اللَّهُ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ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 هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرما وله كل شيء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 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا فَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحط لقوم يؤمنون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 ونمكن لهم في الأرض ونري في الرعن وحامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم مشاء أن أرضي.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 أخذه ولدا وهم لا يشعرون فأسمع فؤاد أم موسى فارضا إلّكادت كادت تبدي به لولا أرباطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وَهُمْ لا يشعرون فحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فردده إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون.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 Hatta min şiğet'i ve hatta min adü'ü, fasstawafehu alfi min şiğet'i, al alfi min adü'ü, fawkezehu Musa, إنه عدل مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم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 قال لهم مُشَأ إِنَّكَ لَغَيْبٌ فَلَمَّا أن أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هَعَدَ لَهُ مَا قَالَ يَا بارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا مُشَرِّ إن الملائة تَمِرُونَ بك ليقتلوك. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قَالَ رب نجني من القوم الظالمين فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سماء السبيل فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس فوجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فَسَقَى لَهُمَا سُمَّتَ وَلَّى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ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 أحجرني ثماني حجد فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذَانِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وكيل فَلَمَّا قَضَى مُسَلِّجَ الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ أَنَّسَ مِنْ جَانِبِ الضُّورِ نَارَ قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُسُو إِنِّي أَنَّشْتُ نَارًا لَعَلِيَ أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطنون فَلَمَّا أَتَاهُنَّ دِيَمِ الشَّاطِئِ الْمَعَدِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقُعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَامُ سَأَإِنِّي أَنَا اللَّهُ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رب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 إنك من الآمنين اسلق يدك في جيبك تخرر بيضاء من غير سوء وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْمَةِ فَذَانِكَ كَبُرَ مَكَانًا عِنْدَ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاشِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ وأخي هارون هو أفصع مني لسانا فأرسله معي يرد أن إني أخاف أن يكذبون.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 فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّشَابِئُ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا ۚ تَمَامًا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ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 وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْكُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَلْقِ ذِلَّيَاهَا مَا نُعَلَّ الطِّينَ فَجَعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِيَ أَطْلُعُ إِلَى إِلَهِ مُشَابِهٍ إِنِّي وَإِنِّي لَأَظُنُّ مِنَ الْكَافِرِينَ وَأَشْتَكَبَ رَهُمَ جُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِضَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَقَذَنَهُمْ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي الْيَمِّ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 ويوم القيامة مِنَ من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة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 ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين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 لَمَّا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعُ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مُسْلَمًا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوْتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَى مِنْهُمَا أت اتبعه إن كتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من يتبع ماه بغيره دم من الله إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَّالِمِينَ فَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 119. وعبنا إنا كنا من قبله مسلمين 110. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَبُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَضِي الْجَاهِلِينَ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 أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا جُبَأَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءِ الرِّزْقَا جُبَأَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءِ الرِّزْقَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تشكن من بعدهم الا قليلا وكننا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رشولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وَمَا أُوتِيْتُم مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَمَن وَعَدناهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاطِئ كَمَن مَّتَّعناهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ هُوَ القيامة مِنَ ويما ينادينه فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حط عليهم القول ربنا هؤلاء إلا الذين أذبنا أغبيناهم كما غبينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركائكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يحتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا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 له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قُل اَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ شَهْرًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ وَاقٍ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم إنها رش مدن إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بلايل تسكنون فيه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 فيجب يناديهم فيقول أين شركاؤي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلمو أن الحق قال وقل الله وظل عنهم ما كانوا يفترون 112. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم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 فقال الذين أنتوا العلم ويلكم سواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون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 قُلْ رَبِّي أَعْلَمْ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون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 اجل الله لا انت وهو السميع العليم فمن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفرا عنهم شيئاتهم ولنجزي النهم ولنجزي النهم أحسن الذين كانوا يعملون فوالصين الإنسان بوالديه حشنا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَرْجِعُكُمْ فأنبئكم بِمَا كنتم تَعْمَلُونَ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 ولإن جاء نصر من ربك لا يقول إن إنا كنا معكم أوليس اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنَافِطِينَ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 أثقالهم وأثقال معل أثقالهم، ولا يشأن إن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الضوفان وهم ظالمون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 إنما تعبدون من دون الله أمثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يملكون لكم رزقا فبتوع الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذب فقد كذب أمم من قبلكم فما على الرسول إلا البلاء المبين أَمَلَمْ يَرَعْكَ إِنَّهُ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَشِيبُ Qul sîruu fîl arz fînzuru kayif beda al khalqa thumma allah yunşi'u nash'ata al-akhirah ala kül şeyin qadıyır yu'adzib men ve u'ayrham men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 والذين كفروا بآيات الله ولطائه أولئك يئشو من رحمته وأولئك وأولئك لهم عذاب أليم.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 فلوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقضعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر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 وَإِلَٰمَ دَيْنَ أَخَاهُمْ شَيْئًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمَ الْآخِرِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا يَوْمَ الْآخِرِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا, فأصبحوا في دارهم جاسمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فصد ضَلَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَصَدَّدَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُشْتَبِهِينَ الْقَارُونَ مَن فِي الرَّعْنَمَهَا مَن جئنات فاستكبروا في الارض وما كانوا شاغبين فكلن اخذنا بثنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذت الصيحه فَمِنْهُمَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمَّنْ أَغْرَقْنَا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Mesel الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبْهَا لِلنَّاسِ وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ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 müteşabih ayetlerine olduğu gibi inananlardan ve onu senin razı olduğun şekilde okuyanlardan eyle. Allah'ım bize kötülük düşünenleri hüsrana uğrat. Onların kötü planlarını kendi içlerinde çürüt. Sen duaları duyan mısın? Allah'ım dinine, kitabına, peygamberinin sünnetine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 Allah'ım dünyanın her yerinde senin yolunda cihad eden mücahitlere yardım et. Onlara acil zafer ve kurtuluş nasibeyle. Ya haye ekremin onları mağlup etme. Ya Hayyu, ya kayyum onların galip olması ve İslam'ın hakim olmasıyla gönüllerimizi hoşnut etle.